نسيت الناس والدنيا وجيتك يكفيني عن العالم حنانك انا لا ضاقت الدنيا ولقيتك يهون كلها روحي عشانك نسيت الناس واجت الدنيا ولي جات يهوني كل يا روحي عشانك انا لا بقت الدنيا ولي And the heart of ما ترحل ما ترحل when The الدنيا ولي بحبك احبك من لساني انا في قلبي يا قلبي نسيت وفوق الناس انا من لسانك انا في يا قلبي نسيتك وفوق الناس أنا, انا عليت شانك انا لا ضاقت الدنيا ولقيتك يهول الكل يا